إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر شيء من الجهاد الذي قام به أبو بكر رضي الله عنه فقد كانت السنة الأولى من خلافته للقضاء على المرتدين وقمع شوكتهم وإعادتهم إلى حضيرة الرشد وإلى الجادة المستقيمة وإلى الطريق السوي لأن منهم من نكس عن الإسلام بالكلية ومنهم من بقي على بعض أركان الإسلام وأنكر الزكاة وقال رضي الله عنه والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه أو لو منعوني عناق صخلة صغيرة كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه فشمر رضي الله عنه عن ساعد الجد وجهز الجيوش وعقد الألوية لقتال المرتدين او اعادتهم الى الرشد والصواق وكان ذلك في السنة الحادية عشر من الهجرة فلما دخلت السنة الثاني عشر كان هناك دولتان عظيمتان بعد ان دانت جزيرة العرب للحق وادعنت للصواق واستجابت لداع الله كان هناك دولتان عظيمتان أحدهما في الشام أو إحداغما في الشام والثانية في العراق وبلاد فارس وهما الفرس والروم وبعد أن تطمأن أبو بكر على سلامة الأحوال وهدوئها في جزيرة العرب وعودة الحق إلى نصابه فكر رضي الله عنه في إرسال الجيوش إلى بلاد فارس وبلاد الروم بلاد فارس في العراق وما حولها وهي وبلاد, فوق وبلاد الروم في الشام وما حولها وهما دولتان عظيمتان وكان عليه الصلاة والسلام قد كتب إلى أهل فارس وإلى كسرى يدعوه إلى الإسلام ويقوله أسلم تسلم فغضب الرجل غضبا شديدا وأخذته العزة بالإذن ومزق خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وكتب إلى المسؤول في اليمن وهو اسمه باذان باذان وهو خاضع لملك فارس قال إذا أتاك كتابي فأرسل رجلين جلدين ليأتياني بمن يدعي النبوة أو بمن يدعي أنه مرسل من عند الله فالرجل الذي هو باذان مُضَطَّرٌ للإلتجاء ومُضَطَّرٌ لأن ينفذ ما أمر به فأرسل رج فأرسل رجوليني جلديني عظيميني ليأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصل المدينة وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لأنهما أرسل لهدف كذا وللغاية كذا قال عليه الصلاة والسلام إن الذي أرسلكم بناء على ما أتاه من ملك فارس وإن ابنه واسمه أردشير قد شق عصد ماه وقتل أباه الرجلين لما سمعوا الخبر هذا مسلط في ايديه قال انا فاذان ارسلكم بناء على طلبي ابرى ويس وهو ملك فارس الا ان ابنه اردشير قد تار عليه وقتله وتولى الملك بعده قالوا اذا نتريه لا يدرون الخبر هذا هل هو صحيف أم لا فلما تأكد لديهم صحة الخبر وعلم أنه لم يأتي أحد من فارس ولم يأتي بريد ولا كتاب وإنما الذي جاء بهذا هو الوحي من السماء شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم جهز أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأمره بأن يتجه إلى بلاد فارس معلنا كلمة الحق رافعا راية التوحيد مؤذنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله ثم أرسل بعد ذلك إلى الشام وذلك بقيادة وذلك بأرسل عليه الصلاة أرسل أبو بكر رضي الله عنه جيشا إلى الشام لقتالهم وتعبتهم إلى الإسلام، فإما أن يجيبوا وإما فالسيف بيننا وبينهم، وكان ذلك في السنة الثانية عشر من الهجرة. ولو أردنا أن نستعرض الأحداث السابقة وما تم فيها في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. لأنهم في السنة الأولى من خلافة أبي بكر رضي الله عنه قتال المرتدين والجيوش والألوية التي انطلقت من المدينة إلى جزيرة العرب إلى عمان إلى البحرية إلى تلك الأمكنة لقتال المرتدين وأما في السنة الثانية عشر وهي السنة الثانية من خلافة أبي بكر رضي الله عنه فكانت. تجهيز الجيش لفتح العراق ولفتح الشام. لكن لو أردنا أن نعرف أهم الأحداث في السنة الأولى، أهم الأحداث في السنة الأولى بعد هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، بناء المساجد، أحسن بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء حجرات أمهات المؤمنين. والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. السنة الثانية أهم الأحداث غزوة بدر. نعم. غزوة بدر الكبرى أحسن. والتالتة السنة الثالثة نعم غزوة أحد والرابعة سرية بئر معونة وما صاحبها من السشاد عددين من القرى والصحابة من القرى من الصحابة والخامسة الأحزاب والسادسة والسادسة الحديبية. احسنت يا محمد صلح الحديبية والسابعة عمرة القضاء والثامنة فتح مكة والتاسعة حج ابي بكر بالناس ويسمى بعام الوفود والعاشرة حجة الوداع ثم بعدها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحادي عشر البتال المرتدين وفي الثانية عشر الاتجاه لفتح الشام والعراق على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى. السنة الثانية عشر مسير خالد الى العراق الحمد <تصفيق> <انت> هل... لله <تصفيق> <تصفيق> خالد رضي الله عنه كان في اليمامة وعلى يديه انتحر مسيلمة وانقمعت شوكته وانهزم فلوله وانتصر جند الله فلما انتهى رضي الله عنه من أحداث اليمامة وهي أهم حداثين في جزيرة العرب لأن مسيلمة تبعه عدد كبير من الناس تبعه عدد كبير من القبائل وتابعه عدد كبير من بني حنيفة ومن غيرهم وكانوا يعلمون أنه كاذب ولكن يقولون كذاب اليمامة كذاب اليمامة خير من صادق المضارف يعرفون ان النبي عليه الصلاة والسلام على الحق لكن الحمية الجاهلية والعصبية القبلية جعلتهم ينأون عن الدين ويبايع مسيلمه ويتبعوه في خزعبلاته وفي افتراءاته وفي الكذب الذي يصدر منه صباح مساء مر بنا لما قال ماذا نزل؟ يقول مسيدي ماذا نزل على صاحبك؟ يسأل أحد الصحابة قال نزل عليك إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال وأنا نزل علي البالحة مثلها تماما بتمام وماذا نزل عليك أيها الكذاة؟ قال نزل علي يا وضر يا وضر ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقر النقل. تقرن الكلام هذا كلام السفا وكلام الجنون بكلام الله عز وجل فهم يعرفون انه كاذب ولكن التفوا حوله عصبية جاهلية ونعرة قبلية قال قائلهم كذاب اليمامة يعنون مسيلمة خير من صادق مضاء يعنون المصطفى عليه الصلاة والسلام المهم انه في السنة الحادي عشر اندحر مسيلمة واندحرت فلوله وانقمع اهل الضلال وانهزم اهل الطغيان وعادت جزيرة العرب على ما هي عليه ايمانا ودعوة وتوحيدا واخلاصا لله عز وجل فاتجه ابو بكر الى دولتين قد احاطت بجزيرة العرب وهما دولة الأكاسرة ودولة الروم في الشام وفي العراق وكان لسيف لسيف الله خالد اليد العظيمة في دحر البغاة وفي القضاء على الشرك وفي قمع الوثنية وفي رفع راية التوحيد ونصر جند الله نعم مسيل خالد إلى العراق ولما دخلت السنة الثانية من خلافة أبي بكر رضي الله عنه وهي سنة اثنتين عشرة من الهجرة كتب إلى خالد أبو بكر كتب إلى خالد إذا فرغت من اليمامة فسر إلى العراق فقد وليتك حرب فارس كان في هناك كتيبة أو كذا بقيادة عياب ابن غنم بقيادة عياب ابن غنم فأمره ابو بكر رضي الله عنه بالمساعدة بالاتجاه لمناصرة عياب فكتب له خطاب يقال أنه أقصر خطاب نقل وهذا الخطاب يعني أقصر فيه الذرر وفيه إثارة الحماس في نفوس المجاهدين وتشييعهم الخطاب كتبه خالد رضي الله عنه من خالد إلى عيار إياك أريد طب. أربع كلمات من خالد إلى عيار هذا العنوان الموضوع إياك أريد يعني أنا متجه إليك ومعروف الهدف من الاتجاه والهدف من القصد والهدف من الانطلاقة هي نصرة راية الإسلام وقمع الشرك والطغيات فابو بكر رضي الله عنه يعرف خالد لأنه لها وأنه هو المؤهل ليه قمع الشرك والطغيات فدفعه إلى اليمامة وما فيها من غطرسة لمسيلمة فلما انتهى قال اذا فرغت من اليمامة فسر الى العراق فقد وليتك حرب فارس حرب فارس لماذا نحارب او يأمره بحرب فارس لاجل رفع راية التوحيد ولاجل اعلاء كلمة الله ولأجل نصر الحق وقمع الظلم والصغيان إذا فرأت من عملك في اليمامة وجهادك لأهلها فسر إلى بلاد فارس فقد وليت فسر إلى العراق فقد وليتك حرب فارس لما اتجه رضي الله عنه كتب إلى المسؤول أو إلى الملك. قال كم معه مئة ثلاثين ألف وأولئك يزيدون على مئة ألف لكن قال إنني أتيتك بقومين يحبون الموت كما تحبون الحياة يحرصون على الموت لأن الموت في استشها في سبيل الله فيه استشهاد والشهادة معروف أجرها ومغنمها وفضلها فقد أتيتك بقومين يتسابقون إلى الموت أو يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة نعم كتب إلى خالد إذا فرقت من اليمامة فسر إلى العراق فقد وليتك حرب فارس وكان يعني في نفس أبي بكر رضي الله عنه لأنه عرف الموقف العدائي لأهل تلك البلاد من الدعوة الإسلامية أولاً مزقوا خطاب رسول الله ثانيا ارسلوا الى بادان في اليمن ارسل رجلين يأتيان بمن يدعي النبوة او بمن بمحمد وفعلا بادان طر لان ينفذ ونفذ لولا ان الله عز وجل لا بعباده وقام الابن وقتل اباه وتولى بعده نعم فسار اليه في بضعة وثلاثين الفا فصالح أهل السواد ثم سار إلى الأبلة إلى الأبلة إلى الأبلة ثم سار إلى الأبلة وخرج كسرى في مئة وعشرين ألفا يبقى مع خالد, يعني خالد رضي الله عنه معه أربع وثلاثين يعني ثلاثة وثلاثين أربع وثلاثين خمسة وثلاثين وأولئك مئة وعشرين فكتب إليهم رضي الله عنه يقول أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا وإلا فادوا الجزية وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما يحبون الحياة أسلم تسلم نعم وخرج كسرى في مائة وعشرين ألفا فالتقى مع خالد فهزم الله المشركين من الفرس وكتب خالد إلى كسرى أما بعد فأسلموا تسلموا وإلا فأدوا الجزية يعني الإسلام وإلا الجزية وإلا السيف ثلاثة اختاروا أي واحد منه إذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وإذا أديتم الجزية نقوم بواجبكم من حيث الحماية ومن حيث الرعاية ومن حيث تأمين جميع المصالح وإلا إذا أبيتم الإسلام وابيتم دفع الجزية فما أمامنا أو ليس أمامنا وإياكم إلا السيد نعم وكتب خالد إلى كسرى أما بعد فاسلموا تسلموا وإلا فأدوا الجزية وإلا فقر بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة فصالحوه وفيها حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس ثم رجع إلى المدينة ثم رجع أسلموا تسلموا هذه النقطة أيها الأحباب إذا دخلتم في الإسلام سلمتم وأصبح لكم العز والمكانة والرفعة والشرف و ما أنتم جميع ما تصبون إليه أسلموا فاسلموا إذا ما أسلمتم نقوم بحمايتكم ورعايتكم والقيام بمصالحكم إذا أديتم الجزية إذا ما أسلمتم وما أدتم الجزية ليس أمامنا وأمامكم إلا السيف فقد جئتك بقوم يحبون الموتى كما تحبون الحياة. أولا الإسلام لأنه إذا أسلم فله ما لنا وعليه ما علينا وإذا أسلم أصبح جزء لا يتجزأ من الأمة ومر بنا فيما سبق حينما جاء عمير ابن وهد إلى المدينة ليقتال المصطفى عليه الصلاة والسلام فقام عمر رضي الله عنه وعخذ بترابيبه وقال ما جاء بك قال جئت. لأجل أن أبتد الأسير كان لم ولد أسير فقال عليه الصلاة والسلام أما جلست عند الكعبة وقلت كذا وكذا وكذا أنت وصاحبي فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في ساعته يقول عمر رضي الله عنه والله حينما دخل عمر لكلب من كلاب المدينة أحب إلي أحب إلي منه فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أصبح عواميل أحب إلي من كثير من أهلي كثير من وصلي حبه أكثر منهم بعدما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعم. وفيها حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس ثم رجع على المدينة نعرف أيها الأحباب أن أبا بكر حج في السنة التاسعة بعد فرض الحج حج أبو بكر أمير على الحجاج يبلغهم ما أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام واتبعه عليه الصلاة والسلام بعلي وأمره أن يؤذن ببراعة وأن يعلم الناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان وكانوا في السابق المشركين يطوفون بالبيت وكانوا قبل هذا الإعلان النساء يطوفوا الحجاج بعضهم يطوفوا وهو عاري رجلا كان أو امرأة فالمرأة تطوف وهي عريانة وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدأ منه فلا أحلهم. فأمر رضي الله عنه ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. يعني لازم اللي طول بيتكن عليه ملابسه كاملة. نعم. حوادث السنة الثالثة عشر. ثم دخل السنة ثلاثة عشر. فبعث أبو بكر رضي الله عنه الجنود إلى الشام. نعم. وأمر عليهم يزيد بن أبي سفيان وأبا عبيدة. عامر بن الجراح وشرح بيل بن حسن وشرح بيل بن حسن نعم وعمر بن العاص وعمر بن العاص ونزلت الروم على فلسطين في سبعين الف فكتبوا الى ابي بكر يخبرونه ويستمدون فامر خالد, خالد أن وهو بالحيرة ان يتوجه اليهم لان مثل هذه المسائل العظيمة والمسائل الكبيرة والاحداث الجسيمة يحتاجوا إلى رجال من نوع خاص فأمر الأمراء الأربعة أن يتوقفوا حتى يأتيهم خالد وأمر خالد أن يذهب إليهم نعم. فأمر خالدا وهو بالحيلة أن يمد أهل الشام بمن معه من أهل القوة ويستخلف على ضعفة الناس رجلا منهم فسار خالد بأهل القوة ورد ضعفة إلى المدينة واستخلف على من أسلم بالعراق المثنى بن حارثة وسار حتى وصل إلى الشام ففتحوا بسرى وهي أول مدينة متحد ثم اجتمع المشركون من الروم فانحاز المسلمون إلى أجنادين فكانت الوقعة المشهورة وكان النصر للمسلمين ونكتفل بهذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم